Inna in na'hmaduhu wa nasza'inuhu wa nasagfiruhu wa Wana billahi min shuroori anfusina wa saiya'ati a'amalina man yahdihi allahu fala muzilla lah wa man fala hadi lah wa ashadu alla la ilaha illa Allah wa la shariqa lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh amma ba'd fa inna asdakal hadithi kalamullah wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبة في الله كما ذكرنا في إحدى الخطب السابقة أن الشمس يوم القيامة تقترب من الرؤوس بشكل رهيب ويتمكن العطش من الناس ويُلجمهم العرق الإلجام من الناس من يغيب في عرقه وهذا بقدر اعمالهم كما قلنا سابقا وهنالك تتجلى رحمه الله عز وجل بالمؤمنين فيكرمهم بحوض يكرمهم بحوض يشربون منه والحوض من جهه اللغه هو مجمع الماء المكان الذي يجتمع أو يجمع فيه الماء وهذا الحوض كما جاء في الأحاديث بأنه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وانيته التي يشرب بها بعدد نجوم السماء من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها ابدا لا يشعر بالعطش بعدها ابدا وهذا الماء الذي يصب في هذا الحوض هو قادم من نهر الكوثر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له انا أعطيناك الكوثر أعطاه الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي أي حوض النبي صلى الله عليه وسلم أبعد من أيلة من عدن مساحة هذا الحوض أبعد من المسافة بين أيلة وأيلة يا بيت المقدس إلى عدن وهي في اليمن مسافه كبيره جدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهو اشد بياضا من الثلج واحلى من العسل باللبن ولانيته اكثر من عدد النجوم الان التي يشرب بها عددها اكبر من عدد النجوم ثم قال صلى الله عليه وسلم واني لاصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه النبي صلى الله عليه وسلم يصد الناس يمنعهم ويطردهم يمنعهم من الوصول إلى هذا الحوض لأن الذي يشرب منه هو المؤمن ويشرب منه في راحة تامة فقيل له يا رسول الله أتعرفنا يومئذ كيف يعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم فهو يرد الناس عن الحوض الا المؤمن فكيف عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم اتعرفنا يومئذ فقال صلى الله عليه وسلم نعم لكم سيماء والسماء هي العلامه لكم سيماء ليست لاحد من الامم ليست لاحد من الامم علامه لهذه الامه ما هي هذه العلامه قال النبي صلى الله عليه وسلم تريدون علي غرا محجلين من اثر الوضوء غرا محجلين من اثر الوضوء المواضع الاماكن التي يغسلها الانسان اثناء الوضوء تتلألأ نورا يوم القيامه ياتي المؤمن وجهه ابيض ياتي المؤمن اطرافه بيضاء فاسالكم بالله عليكم الذي لا يصلي كيف يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الذي يعرف هو الذي كان يواظب على الوضوء على الصلاه هذه الجوارح هذه الاطراف تتلئل نورا يوم القيامه فمساحه الحوض ايها الاحبه كبيره جدا والذي يشرب منه هو المؤمن الذي استمسك بالعروه الوثقى لم يحد عنها استمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم اما الذين احدثوا في دين الله ما ليس منه من الأمور التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى من البدع هؤلاء يمنعون من الشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم ولذلك كان لزاما على كل واحد منا أن يستمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الإنسان على عبادة ما فليسأل نفسه هل هذه العبادة أداها النبي صلى الله عليه وسلم عاملها النبي صلى الله عليه وسلم وهل أداها بهذه الكيفية حتى تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أما الذين أحدثوا في دين الله ما ليس منه هؤلاء يطردون عن الحوض فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض انا فرطكم على الحوض اي اسبقكم الى الحوض اول من يصل الى الحوض هو النبي صلى الله عليه وسلم انا فرطكم على الحوض من ورد شرب منه من وصل الى هذا الحوض شرب منه ومن شرب لم يظما بعدها من شرب من هذا الحوض لم يظما بعدها ابدا لم يشعر بالعطش بعدها ابدا ولا يردن علي اقوام اعرفهم ويعرفونني يقبل على هذا الحوض مجموعه من الناس يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحال بيني وبينهم يمنعون من الوصول اليه يمنعون من الوصول الى الحوض فاقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول انهم مني هؤلاء اعرفهم انهم مني فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك لا تدري ما احدثوا في دين الله عز وجل بعدك فاقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي سحقا سحقا بعدا, بعدا بعدا عن رحمه الله عز وجل لمن بدل بعدي فالنبي صلى الله عليه وسلم يسبق الناس الى الحوض لكي يستقبل أمته وبعض الناس إذا جاءوا إلى هذا الحوض إذا أقبلوا على هذا الحوض منعوا من الوصول إليه طردوا عن الحوض لماذا؟ لأنهم بدلوا وغيروا في دين الله عز وجل كما هو حال كثير من الدجاجل ومن الكذابين ومن المبتدع في يومنا هذا بدلوا في دين الله عز وجل لا سيما هؤلاء الذين يطلعون علينا في القنوات الفضائية المحطات الفضائية التي أفسحت المجال للعلمانيين وللجهل والمغنيين والمغنيات والممثلين والممثلات للخوض في أمور الدين بغير علم فاختلط كما يقال الحابل بالنابل والتبس الحق بالباطل فإن لله وانا إليه راجعون ومن هنا أيها الأحبة يتضح لنا خطورة الابتداع في دين الله عز وجل وخطورة المعصية على الإنسان أن يتمسك بشرع الله عز وجل وأن لا يقوم بعمل إلا بعد أن يتأكد من أن هذا العمل قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم المعصية والابتداع في دين الله عز وجل مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما تؤدي إلى إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنك يوم القيامة وحرمانك من شفاعته صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يمن على هؤلاء الأتقياء بهذا الحوض ويمن على عباده الأتقياء بمسألة أخرى يوم القيامة بأن جعل بعض أعمالهم بعض الأعمال ينال صاحبها اجرا خاصا وهو أن يستظل بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله كما جاء في الحديث فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله ثم قال صلى الله عليه وسلم إمام عادل ونحن في ذلك اليوم ما أحوجنا إلى هذا الظل كما قلنا الشمس تقترب من الرؤوس الناس يغرقون في عرقهم على قدر أعمالهم وهناك مجموعة من الناس لهم أن يقفوا في ظل الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الأتقية ومنهم إمام عادل سواء أكان ذلك في الولاية الكبرى العظمى رجل تولى أمر المسلمين فعدل بينهم حكم بينهم وعدل بينهم أو كان ذلك في الأمور الأسرية رجل عدل اتجاه زوجته عدل بين أولاده وذكر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهذه موجهة إلى الشباب ذكر شاب نشأ في عبادة الله شاب ولكن له ميزة خاصة نشأ في عبادة الله فمرحلة الشباب أيها الأحبة من أهم مراحل الحياة تكثر فيها الشهوات تكثر فيها المغريات في هذه الفترة يشعر الشاب بحيوية ونشاط زائد ولهذا من سلك منهج الله عز وجل في شبابه وتغلب على نزواته وجاهد نفسه وجاهد شهواته فقد استحق هذه المرتبة العالية ويدخل ايضا في هؤلاء السبعة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل قلبه متعلق بالمساجد متعلق بالمساجد إذا خرج من المسجد فإنه يحب الرجوع إلى المسجد وإذا جلس في المسجد اطمعن قلبه وارتاحت نفسه ولا يشعر بحلاوة الإيمان لا يشعر بالسعاده الا وهو في بيت الله عز وجل يقرا كتاب الله عز وجل يتدبر اياته ومعانيه هذا ايضا يدخل في هؤلاء السبعه ومن جمله هؤلاء السبعه رجلان تحابا في الله فاجتمع عليه وتفرق عليه ونحن في تضارب دائم في تخاصم دائم في عداء دائم فانا لنا ان نصل الى هذه المرتبه كيف نصل الى هذه المرتبه رجلان تحاب في الله القاسم المشترك بينهم هو طاعه الله عز وجل لا تجمعهم مصالح دنيويه ابدا انما هو قوه الترابط بين المسلمين على اساس من المحبه في الله عز وجل تحقيقا لقوله سبحانه وتعالى انما المؤمنون اخوه وقال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله فلنعمل على تحقيق هذه المسألة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن هؤلاء السبعة رجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله مما داخل الشيطان على الإنسان باب الشهوة ولا سيما إن اتصفت المرأة بصفات الجمال والمنصب والجاه والشرف كما جاء في هذا الحديث ولكنه مع ذلك قال لها هذا الرجل إني أخاف الله فنال بذلك هذا الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى لصدق إيمانه لعفته في مثل هذه المواقف ايها الاحبه تتجلى قوة الإيمان عند الإنسان فقد تهيأ له الجو المناسب لارتكاب المعصية ومع ذلك لم يفعل هذا هو المؤمن الحقيقي تغلب على شهواته على نزواته فجزاه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الجزاء الأوفى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ايضا رجلا تصدق بصدقه ونحن دائما نحث على مساله الصدقه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه تاملوا في هذا الامر فانكم تلاحظون ان للصدقه فضل عظيم في هذه الدنيا وفي الاخره وكم من النصوص جاءت في فضل الصدقة كم من النصوص جاءت في مضاعفة الصدقة يوم القيامة في قرب صاحب الصدقة من الجنة في حجبه عن النار وفي هذا الحديث أن الله عز وجل يضله بضل لا ضل إلا ضله وآخر رجل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هؤلاء السبعة رجل ذكر الله عز وجل خاليا بعيدا عن اعين الناس ففاضت عيناه بكى خشيه وخوفا واجلالا لله سبحانه وتعالى فاثابه الله سبحانه وتعالى على اخلاصه بهذه المرتبه العاليه اثابه بان يضله بظله في يوم لا ظل ضل الا ظله